ولو شئنا لا آتينا كل نفسسهدها ولكنحق القَول مي لا أملَ أن جهنَّما من الجنَّة وَنَّاس أجمععين. ذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم وذوقوا عذاب القند بما كنتم تعملون إنما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون